تنع. نبدأ لقاء الليلة بسهر ممتع مع فنان من زمن الأصالة. استقد به الإذاعي الرائع إعمال العمدة من خلال برنامج ساعد زمان هو الفنان شكري سرحان. تبديلات من زمن تبديلات من زمن تبديلات. وهي أعداد وتقديم أعمال العمدة شكري <تصفيق> سبحان الفنان العربي الكبير شكري سبحان اللي عاش السينما نقدر نقول النهاردة ربع قرن من الزمان ولا أكثر؟ ماذا عن ثلاثين من ربع قرن من الزمن تسمح نقي نظرة بانورامية على سينما أمس وسينما اليوم وتوقعات لسينما الغد سينما أمس تقنية للغاية سينما أمس يعني في رأيي انها كانت بتأثير في خطين متوازيين اللي هم؟ خط الفني والخط التجريدي والقوم كانوا متواعدين بحيث لا يدور احدهما على الخط ا ده يخليني اتسائل مع المجتمع الكريم يا ترى فينا اليوم بيجور احد الخطين الخط التجاري على الخط الاخر الخط الفني دون شك يا ريت يعني آه تفتح هذا الرأي وتقول اسانيدك يعني الضبطه شديده مشهد او لقطة للإصارة إصارة من اي طرح اما إصارة بالشهوات اما إصارة بالعنف اللي بتاكد. اللي الدليلتة يعني علوم صوير او تكوينهم الاضغاق علوم قليل او صمير يعني هو التخصير المراهد ايوه وأنواع الإصارة كتير ورشدون ما نتكلم عنها كتير لو في مشهد عايزين في السنة حالياً تستأجر ليها تعبّر عنه مرسلة خلي تعبّر عنه ببروز وبتركيز شديد جدا وبتماسّة وتدي له أحد من الفترة الزمنية ما يشاء هذا المشهد عملية زي ما زي ما حد بيقلب. ليه لسمك في ألسمك كده على مثله على الجنب ده وعلى الجنب ده وضعه شديده جدا أيّا كانت أحداث أو الأحداث الدرامية يا ريفي يعني الإثارة مقتحمة على الأحداث الدرامية مقتحمة وبتركيز وبدراسة وبتواسع شديد جدا فيلم الأمس كانت فيلم فيما الأمس كانت الإثارة إلا في الأفلام اللي هي في هو فيلم إثارة بذلك لأنه ستكلم على فيلم وفي مشهد معين في إثارة كان في مدفوط الإثارة عبور كشيء عادي ونظر تعبير عن معنى المشهد أو عايز يقول إيه من هذا المشهد أذكر مثلا فيلم أجنبي مش هقول لك بقى فيلم مثلا بترجعه رقاضة عميفة أو أو أو فيلم أجنبي عايز يعبر عن عملية اخصاب فشوفنا ظل رجل ظل رجل دخل من الباب ويدوب ظل ساد او عبر على سرير يعني نوع من الرمزية في الإسعار الرمزية في الإسعار <تصفيق> حدثاً متفقتني بكلمات أليكالي المنتجة العربية الكبيرة السيدة أشيا داهر <تصفيق> هي أيضاً بيها رأي بيخاصم فينا اليوم وبيخاصم الإسارة هذه الأيام والاتزال الموجود في السينما بدليل هذه الكلمات اللي ماذا محكمتك إليه؟ انا يا سلام في هي قالت لي انا كنت زمان لا اقحم ولا رأس ولا منظر ولا تكت لبس لبس خارج اذا كانت الوقت ماشيش احداثي فينسة حتى تكون بلبس محتسب اما اذا كانت مشهد يعني مترحت غرام فبيكون بالرمزية الشديدة بحيث انا مفتعدا في المتلقي او المشاهد ادنى حد من الذكاء هو يتقبل هذه الرمزية وتقود الى فهم المعنى المسير أو اللي اللي كانت تؤدوا أحداثه دون ما عرض ودون ما إشارة آآ يعني آآ آآ عضلية ودون ما آآ آآ أي شيء يخض الحياة ولكن سمة اليوم تخبس الحياة المطلقة. وخبرتك يعني بعد إذنك خبرتك تعبت جميل بعد إذك نصيف أو ترى أختك شو حياة أختك شو حياة دي شو رأيتي بصراحه بسيطه قوي و وعاديه احنا يعني لما ده مش بتخمش الحياة ده بتقتل الانسانيه في و بالطبع عارف كده يعني كاني حلاوتها في الحياة حلاوتها في النصفين في النعم بسيطه معلش يا طارق أما لما بنعجل الإنسان سواء السبتة أو رجل الاختداري فضيع بها فهو تعالية للإنسان وفضيحة لهذا الجيل ويتعرّ فيه الإنسان بهذا الشكل يعني الثمان العربي الكبير شكر سبحاني بيوافق السيدة أسيا داغر على رأيانه وافق ده أنا من رأي السيدة السلمة الكبيرة أسيا انا الرايه من, من زمان لما ليا يعني مواقف كثيرة ومتعددة مع منتجين ومخرجين عشان خاطر مشاهد الاثاره فانا نفسي كنت بدي اعرف الاقي ازاي في مشهد قبل قبل اروح اخد المخرج واخد كده هو كنت عايز اقول لك حاجه واخد ورقه وقلم في حته حضرتك وانا بقول له بدي اسهل القبل دي عشان ايه طب حد حس بايه نعبر عن الحب ونقدر نعبر بشيء غير ملموس لان انا في راسي يعني مش معقول اقول له احنا اللي في الصوره مع الاثر مجردها والساحه الفنية من زمان وهي ملاف التجريح. فمناش احنا ندودة احنا يا ابناء المهمة لان هذه الاسارة اللي على الشاشة ليها رد ساعة الاسفة عليك مباسف انا احكيلي المناسبة دي قصة ضريفة يعني مريحة شوان كنا بنعمل فيلم بقصة ممنوعة مع السيدة مجدة وهي اللي كانت تكون فيدي يعني مولادتنا بجيب يا يعني ف... في مشهد كمشهد قبلك، وبعدين انا لقيت المخرج افتقدت لقيت وش موجود، وبعثت من الأشياء ما زا موجودة، بسني شوية وبعدين الله أحيانًا يشتغل مثلاً إي إي, اي, اي, اي أكلمت المخرج فين المخرج فين فيذا ما عندي اللي عمالة عليه عشان يولي حكاية القبلة انت مه حسيت ان فيه تجاوب من البصل انا عوشت ماذا وفعلا تبيتني لحظة التعادة قلة التعادة والفرح اللي اها وخارت علي ان انا في التحرور من المخرج والله عن المعروف ونحن في نفس الخلو <ترجم> فأطبخ خير أنية تتحاول من هذا المشهد م. وأنا عايز أشير هذا المشهد والقاط فعلا على نوع منذ هذه الحياة في المحاضر تتعبين عن مشهد الناس الثمان العربي الكبير بتعتبر أن مدتك في الموقف دا وحضرتك في الموقف ده، التلاقي في رفض المشهد اللي بيجرح حياء المشاهد ايوه كل يوم المنتجع انقرد النهارده الفنانين يعني انا انا عايز اقولك حاجه ااا صراحة يعني انا عمري يعني شيء ما ضقت من ان فيه يعني أنا يعني انا يعني لا يعني على شيء مم. يعني بغلب عدم الحياة على في حياة الهي الشيوع المفاهي انما لا بد ان يكون في حياة ولا بد ان يكون في خير في اي زمن من الازمنة هي لان الخير هو الاستمرار الله سبحانه وتعالى الله خير ولا بد ان ينوب عنه على الارض من يمثل الخير في اي بلد فاي وطن فايبين لكن يكون في خير في أي, زمان ومكان. ومكان. اي زمان ومكان بس جمسة اقول الشيطة انها قبل كده كانت الخير والحياة والتعديد اكثر من بطلة الحياة الفنية. يعني النسبة الحياة والخير انحصرت عبر الاجيال كلها ولا فيما الجيل الفني طبعا طيب انا حسأل الفنان العربي الكبير الاستاذ بشكي سرحان عن يقولكم أيضا الفن يعتبر أنه كان دي المنادل فنيا ويقول عطاء كبير دون ما مقابل أو دون ما انتظار للمقابل على قدر هذا العطاء ويقول زي ما قالوا عليكم دي هادي فنيا روح الهواية بتغلب عليه ده مش رأي أنا برأي يعني بالمسرح العربي الكبير الأستاذ يوسف وهبي اللي قال إن هردا الفني فقد روح الهواية وبقوا متتابع ودون على المكتب المكتب السريع باجني حد من العطاء الثاني ويا ريت ترد على عميل المسرح عادي طبعا الشغل انا رحت على عميل المسرح كل يوم الشغل الكبير اتفضل هو بعيد قصص مسرحه الفور الهالي مين ليا مخرج المسرح ليه في مرة عايز يدي فرصه لوجه جديد يعني موصل جديد خريج معاه في شاركه انه كويس وممكن يجيله فرصة ياخد بطولة مصرحية فقال له انا حدد لك فرصة عمرك وانا هخليك تعمل بطولة المصرحية دي وتنطلق من هذه المصرحية الى افاق البطولة بقى وفي المصرح وربنا وفاق التاعة وسعلا اعملوا فرصة والثانية والثالث ثلاث ايام وعلى ثلاث ايام اكتبه المناسبة الجديدة يغيب قاعدي متاخر دي مرة اتاخر ساعة وبعدين ساعة ونص ورايحين يوم بعديها رجعت البيت اللي هو <تصفيق> اللي لي انا بتهجم ليه هو مديره فرصه العمر بصراحه ملهوش دخل ااا ابتدت افكار منقطعه تماما يعني وقت راح منقطع يعني شوفت اتاخر و لا انقطع يوم والثاني ما حاسس ان في رعب عايز ناس فلو عز ما لقوه معرفة الاجهاء او فتا الوهم قالوا لي فلان ودقول لفلان حتى لو عايز عمتزر باستي لازم تجي اعرف بس مية انت حر باش شانع يعني ولو في التزام لا اصلا التزام اصلا فجب انا عملت كذا و تكتش بولا و عملت فاعملت فرصة احنا لما كنا وخالنا نحن لما كنا لما كررنا من المعنى انا اش عايز احكي كلام هتكيش فكرة اساك ان او هتفرق شوقا لجور بدع فضحتين فضحتين كان فيه ايمان شخص يأتيك فضلين فضحتين خدرات اللي كنا فيها مش حياتها مش في هذا الامثال اللي احكي عنه بجلسة المهم قال له تبطيبة قال له أستاذ انا تحقيق اشكرك على هذه الفرصة ده شعري ان الفلوس والفلوس المصريه ديت بقى ضايع عليا الا يعني هل عدم او التلفزيون بعمل لأي حاجة حاجه والله علي ارشيد بروح الاذاعة بطلع لي ارشيد اهو استيجو ما يجيلي دوغة عيوم ولا يومين اهو اشفال بقى اصريكي يطلع لي مليون خمسة ستة في البطولة بتاعتك تعمى الصحياتي حطها يعلم ارشيد دولة انا عايزة في التمثل انها ليها مقابل معنوي لا يقدر بثمن. قابل يا خطر انا مش عايزة قلتك انا اول مرة في المنطر في فرقة هي ايها مقابل حني خدت بور يقدر نور يعني مفضلين اوتلوص ماشي ظروفه كان يعني من السعاده ديش انا سعادة انا يوم العرض في ال 6 مش خوف حقيقة الحمد لله لا عيب ااا راحت لحظه بس انت ح... اللحظة اللحظة اللحظة فيها المصرح وحاقومي اقول كلام كتير واخد ذاتي واخد عطا كانت في غلال الحريب وكانت فيها المركون السيد الأحمد العنام كانت هو بطورة وكانت لي منا حمدي ليه عامل دور كبير وانا عامل دور شبه بطير ولأول مرة حمدي واحد دي معك بلاخد فورة هنوقف نود ونتبدأ القوار ونفاعل ونعيش على المصرح مع الناس فترة طويله وقتها ده يا استاذ شكلي واسألك لو كان في الوقت ده اتعرض عليك اي فرصه فيها مكسب مادي اكثر كنت تقدر هو ولا مادي ولا غير مادي واقسم احنا جميعا كنا نمشي نقول لبعض لو انت فولدت لقيت نفسك جرين او لو انت فولدت لقيت نفسك تجني مليون او او انت او انت هل كنت في كاني سايبه أقدر انك تاخد خطوه جديده كممثل في بنت البلد وانا نمشي بقول حاجه كنت ترد كل ايه مش ممكن مش ممكن وانا اتفهمت ان انا ما بقولك كلام مجرد ان انا برطش او بتخنق انت غلط اجد هي دي حني يا انا طاقي في في في في كلام جنب ابو فكل ذلك كأن تكن جميلا كذا أنا بدفع فيها بدفع عليها والدفع معروفينهم ما خلونا فشلوا يعني كلهم يفكرون شبابين كنا نضرب عليهم على قدرا على من التحريض تطرق لا على بيتنا على بيتنا ما بس في فعل فعل فعل كأن هذا الحوار كمبيات لو عرض عليك الملك لو انت عرض عليك لو انت عرض عليك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 وما من دابة في الارض الا على الله رزقها يعلم مستقرها ومستودعها انا بتدني انتين اريد ان اتقومي شوية اللي هو طلع فيه مستودعها يحتفل فيه وكل اي دابة على الله يتقاها اذا ايه هي ايه فروض يعني كل مصابقة كانت تنحصر فيه, فيه اكتب اسكالي الامان فخطنا لكن مش السرعه ما لا لا لا ترى ايه انا مش ممكن براحتك انا اقول لحضرتك حاليا دلوقتي في الوقت ده والله لسه انا عاوز اعرف انت مش يا كلام على العربية دي العربية يا كلام انت انت وعدنا برامج العربيه دي حاجه من النوع او اللي عارفه في نفس الشبه دي كذا احنا كان اخطاء انا ديته يعني يعني يعني في الوصف تحت العديد لأي شيء من بلسكين ثلاثة حجزين حج لأيهم السوطاني أملك من عند وقتين ثلاثة إذا لا يمكن ولا على التفكير بإمني أقول الشيخ العربية يا العربية تاس وانا كنت كنت يعود خارج كنت كنت حتى بالشبال من يخوه ومالي يجع ما يعني دور كبير عجل وخيانك ولا كبير ماشي هاتف خلي اكتر بيسوه مات مات ما. بجليل بجليل مرور في خليل مكور يعني رب العكراني في خطيجة أولى لون دور الثاني انا عمت في هذا الخليل بور ولا في في المشهد دي تماما دلوقتي في اختناق فكر عقلك هذا الشخص ده الضلال هو اللي ربنا اكرمني عليه واخدت فيه يعني اقول لك يا هذا انا انا كنا بنعملها في يوم دي على محمد الله محمد رسول الله صلى انا في من الاول في الاول الأوائل يعني حاجه عادية عادية عادية بعدين لأيه الوربع خلقات لأخذين فيه شب تحلي فيه فرصة مرحبين حاجة وبعدين أخي خلق فيه ومشهد لربين وفقني فيه أبقى تدين خلقات الأعمر كله طويل ودناني طويلة في هذا المشهد ومشهد هو عده مينة وخمسين سنة مينة وخمسين سنة وأداء والفرق مدين الأداء المسطرع والمكلاف أيضا المسطرع تبين زيبان طبيعي تخش الأن المستطاعي عند العمين شعر شعر يعني مش واحد يرضي الفنان العربي كبير شكري تبحان أكثر من مالك طبعا لأني أفضل أنا, أنا متعيثي هنا أولا حدائي متعيثي ساعاتي وهو أنا أحاول طلعة النشط، فأتيت ساعات طلعة خامسة وأنا بعدين، فأتيت ساعات في المرتبة الثانية في، ألا إني أخفي، ألا إني أفرادي، ااا يعني تنصتني، هذا في ساعة، وأنا عايش هذا، في تعذيب هذا حتى أنا بعمل له يعني أنا تفنيخ، ولا ومتع القلب أول عشان أعمل هذا المشهد ومتع ومجاك وجازة وحسن وانا خدمة الستاذ حالي افتقى مقلب الله حالي حالي أفيني مقلب يا حديقك وعم نعايا ولا معاهم وعم كل عرض دفت بأدق المشاعر أو أقوى المشاعر يعشين معنا عايش معهم وبعد ينما ربنا وفق لي ين مثلا في خلان ده, كل ميبطر من ميبطر من ميبطر ده ربنا موهبة وفقه في وشيء يعني كويه بيبين بسطنه و انا اتعلم ان انا احس ان انا خان الناس بكتك اتمتعلم بالموهبة اللي روكت انا اتعلم الفنان العربي الكبير شكري فرحان فنح يخدم اتجلك ان انا مندهي شايدا لانك بتعلم بعد 30 سنة نفس الوقت نفس الانسعالة اللي حدثتك و في اول دور اللي في منفصلة و دعني نظمة الشعور طول مشوار عمرك أطلع. حتى بعد ما حققت جزء كبير جدا من طموحك المعارض وانا عزوري سيتك حالة الموناس بديل م. في كثيرين لما بيشوفوني يعني بيزيوني أفضل من سنة اذا بقى سرنا عزة أقول قولت حيئة قولت هو هي دي حاجة حيئة اننا الحمد لله ومفضل ربي. ربنا مزين شيء من الحياة واليافة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 منذ ذلك انا حاولي سيدك حدث 30 سنة انا مطلق في الفن ما باكونش في الشغل ابدا, أبداً. ولو اضحت شغل الصبح وخلصت بالليل 11 او 11 بالليل ما تماما حدث ما اكل خالص م. ومش هميني وبعدين لما روح ونام اعود افكر واتخيط المشهد الفناني عناسو طب انا ايه كنت عملت كذا رسمك كنت عملت كذا ايه كذا وحياتي هي مؤمر مغلقة على هذا فهي فاسعاتي لان انا عيش مع رياس واسعات بمعنى وان اخصر مابديات وشهوات فهي يمكن الحمد لله اللي تخليني بصر بأس موضوتي أو, أو, او تكويني مجي ويبدي شيء من الحيوية أو نظر أو الوز يعني في استمرارية لشبابك من خلال لحظة انتشاء فني وما زلت بعد هاوي بعض 30 ثم ماذا ماذا أنا وديلي أنا مثلا ما يرجي صاحب فعار آآ آآ أحمد مطر خذت بها خلنا لقى لقينا لقى صف واقف فيه عتولة عتولة عن انا الواردي وشركات انا رابطي عمد حمدي اعطيني الحيشهيب و اعطيني فرحان كماري الشبناوي شوفي كمم كمم احلى نجحنا ربنا وصفقنا ونجحنا فخدنا فضل مبلغ وفرصنا و عشان لا بخين ولا هم قيم ولا هم وزن استمر استمر اخذوا هم مستمرين سنين طويلة و احنا يجيسوا والتصميم طويلة ما هذا العجب العجاب الذي يحب في ازياد السنين ما هذا العجب ما هذا دي الغرائد وعجائد تصدقها والا تصدق هل ده لا تفهمين نهلا فن لو بحبوها انا انا عادي قول بالله بحب الفن و انا بحب الجمالير بحب الفن لأن اللي بيحب الفن لازم يديله اعظم الترقات المواهب و ويديله الناس اللي متعلقه بيها الجماهير المتعلقين بيها الجماهير على مدى السنين والعمر مش تفضل يقول الناس فلان ورا سنه فلان فلان سنه الله فين الفن الله, الله فلان الفن فين فين فين فين فين فين فين فين في الطماء وأقوله معرفة الله، طول فنان فيين؟ يعني عشاء جيلكم يتفاءلوا كيه؟ عشاء جيلة ومش بقى هو عشاء جيلة اللي من زمان واللي هما تناسلوا وتوالدوا وأطبع بهم جيل جديد صغير اللي بيشوفونا في أعمال ما لما يتكرروا، ويصابوا بالامدهار ويقولوا اللهم ليه معدش بشيك فلان فين، فلان فين، اثنان عشر، فين. تساؤل من الناس في كل منطقة منطقة عربية كلها لتشوف الفيلم المصري فيل فلان, فلان, فلان, فلان, فلان, وفل فلان وفلان وفلان وفلان وفي فلانة وفلانة وفلانة وفلان وفلان. ومع هذا لا يتجاوب لا لا لا الفنان العربي الكبير شكرا ثامن يمكن في, في تفسير تغير لهذا إنه على ميدان السينما دخل ليست لهم علاقة إطلاقاً بالسينما. من السينما لا يشحنها ولا يتخنها ولا يبث الضوء فيها في روح السينما إلا فنيها وفنانها يعني ينبع من ذات السينما نهضة السينما فنّيها وفنّر. منسي في رمضان منسي فنان كانوا فنانين. هو مش فنان. صنّه قبل الله خمّه. بسلا كان منسي وفنان. فأنه أمره لمثل ولا يعرف لكن بيعرف قيمة الفنان. يعرف قيمة الفنان وبيعرف يعرف أنو وبي رجل الله خمّه. في وقت ما كان تاجر كان أيضا فنان. يشوف افلامه هذه. فلين هو منتج فيلم طيب ومخرج انما فنان فنان فنان وخايف على الطلبه خايف عليهم بديها كل ما يمكن من اضهار وفن والوجع والقيمه عشان خايف على الطلبه فلين يقص الروح في السينما الا السينماي السينماي سواء فني او او الفرق يعني فنان او الكنيشن اللي هو فني او الناس اللي في الانتسيب فراد بس زينا مثله والفنانين ويحبوا المهنه وخايفين عليها وعايزين يوصلوا في ادهى صورة على فكره من فرط السبق والاخلاص والصحه والقوة في اراءك انا فكرت اساله حسني الليالي العمر الفنيه مع دودو انا لا بالمناسبه حلو كل ده كويس يعني عاوز اذكر انه دول انا لا اومن ابدا بان في حاجه محدوده في الاعطاء انا اعطاء الله سبحان الله عطي الوهاب اعطاء اعطاء ربنا بيجي يشد بيت احنا عشان ده شجر شجر بتجي انطق انطق انطق يعني الفنان شجرة مستمرت العطاء مستمرت العطاء بس ممكن انه تيجي بيست عطاء العطاء شوية تبطأ التألير كدما يجي لحظة تبدي عطاء مبئر ونرجع من يجي يا ثلاث شوف الشجرة اللي كانت زمان فانا همدما بكلاش اللي الحاجة الحلوة دي هرجع تداتنا وداتنا على أحيا <تصفيق> حاجة تكون حاجة ليه هتتفك في ان حد شوفك وخلينا لا در عرف نعم ربنا علينا انه خلنا نقدر نحب اللي تفكر فيه مع سلامة الفنان العربي سبيل شكي سرحان يتصور انه يكون الفنانين القمم دول اللي هما في عمر المبك اللي هما زي ما تفضلتوا موجودين دا موجودين النهاردة في بيات شكي شديدهم لا, لا عمل ولا امل ده مش ظلم عليهم ده ظلم على الجمهور اللي محرومين دا بس ما ما فيش كلام بس انا بقول واحدة من الزملاء دول او من زملائي دي فرصة فلسفه لازم نكف كل الناس يعني يعني رجل يقول انا اهو وانا اهو بالعظيم دي لا اي سنين من التجارب تقلع من عمدة طويلة موهبة أساسا في هالضيف لأن هم مهديين في الفن الهاوي الهاوي مش لازم له الشهرة ولا أدمان ولا قال لو ما جمال عليهم ما يكون تجارة شرقي مش عارف تجارة شنطة فلحنهم <تصفيق> دي لازم ولذلك لما حد منهم بقى عنده عمل معروفين تجربة ساعة عليهم مش الساعة كان يا مستر إيفول نرفصات من فلان دخلت الساعة من جهه ليه في الكبت يعني على فكرة بخصوص عدم الالتزام بالمواعيد وعدم الالتزام الفني عموما كانت قالت لي فنانه العربيه الكبيره السيده هند رستم هات من الكثره المؤثره اللي احب ان حضرتك تمثليها وتعلقي عليها عشان زي في <تصفيق> هو جه قال له منتقد انت يخلوهم يخلوني يوم ما ضاعوا وما جاش وبقى جدا مع حكايه زي أمه زي فيلم عبد الحليم ده له ما تكذبش معايا انت تحسب فلوس اليوم دول وفلوس اليا دي كلها ولا اتفاهمنا في اللي جه وما بتقولي انا يميح حفيت بالقلبان وعلى مش عشان حاجة انا جاية انا مش محتاجة مهات طيب فان انا جاية اعمل اه حفيت انو بيشترين انا والناس كلها و... يعني حاجة خطيئة هو صباح اه صباح اه تعلق على هذه الحكاية اللي روتها الفنانة العربية الكبيرة السيدة هندلوسك يعني عشان اعلق اقولك ايه اقولك زي مثلا مش عايز اقول مش كلام جارح بس عايز اقول صبي صغير ااا هو اه مثلا على كيانه بتاع شبه بيلعب عليه مش داري هو ايه ولا حاجه خالص ولا عارف القاعده اللي هو قاعد فيها ولا موديلها ولا ولا, ولا, ولا, ولا شعارها ولا حاجه خالص هو قعد ثلاثه ساعات على الكرسي وضم بيانو عشان بس هو يير على نفسه فكان حائر مش فاهم يعني يعني هو صدق نفسه وبيتقال هو بيصرخ يعني بس بقول انه حتى ما كانش بيصرخ لا مش ممكن لا مش فاكر شطانه على الميله ده اه يعني صدق ا مش زي ما قلنا وتعاجب وغرائب صدق قوله صدق واحد لسه ما ضروش مش مباعث لسه دا بتاع المهرسة ولا بتاع المهر بالطبخ ولا بتاع المهر بالعطف مثلا وباقى بالطبخ بطريقة دي ارجع باقى من كل ولا بتاعلك الرئيس اللي عادي اقوله اقول كل جميل جميلة من جميل انهم ربنا بيحبكم. فأني انه وبعدكو انك تشوفكو عنات من هذا النوع من حيث الملايات ما الدنيا تحسن لها معظم يعني حرمانهم من ممثل الفن اهوان من انهم ينتهنوا كثيرا مش بس ينتهنوا يشوفوا فوق يعني كيف اقولي او قطينا عبقاري بقى اقولي انا تحسن كده دا تلقتي مرة اتخذت معرفش ايه باقي تقعملي مرة فلان جلتاني اتخذ خامس دا داخل معرفش ميش عارتي قريه مرة فلان كان في السكة وقالت فلانة وداتي الاشارة وعمل حتى عشان كم اتخذ خمس دا على الفيديو مرة اعزاني بست عايش رقار المدين كنا ازاي وضع ازاي ويقول لكل من يعنيه ازاي اللي يعنيه ويقول ازاي ماسا اوزان كانت بتوزن الامور وازاي بلا وزن طبعا ما تدعن يعني مش عارس اقولك ايه حقيقي تعليقا على هذه الطلقة اللي قلتها بصدق وامانة والنظرة اللي بتحلل وتقيم حال السينما النهاردة وانت واحد من اللي عاشوا اظهار السينما في الامس البعيد والامس القريب هتقالك في نهاية الحرار امل الفنان العربي الكبير شكري سرحان فيما يتنكر بالنسبة للفن ل... ل... فاقول الله إن أنا موت قبل ما اشوف سرحان انا اشتريته بس اشتريت رو... الصوره وشنته اا و... وريه ثاني بتبقى في بو...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 الاساسي اللي قامت على الترفق بالمسيين واللي عاش التجارب الطويلة فيهم واللي وزنوها حق الوزن وقدروا هذا العمل هذا الكم حق قدره هم اللي يضعوا موصل صبها وهم اللي اخرضوا وجود السينة القصيرة اللي كان بتشرف التنمائيين وبتشرف بلدنا بأن التنمائيين هم بعملوا هذا التال شكرا